بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولائك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوّفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أن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 إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفون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 لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وانزعنا ما في صدورهم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 وفي كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه انسلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة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 وما كانوا بآياتنا يجحدون